الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين هذا السال يقول عند قراءتي للقرآن أو ذكر من الأذكار تعرض لي بعض الوساوس التي تمحق قلبي وهي الشك فيما أقرأ أو فيما أذكر وهذا الأمر حصل لي بعد أن التسقت بقلبي شبهة تحريف القرآن انصحونا جزاكم الله خيرا هذا كله من الشيطان و... و... والشيطان يعرض الإنسان ويلقي فيه من, ال... من الوساوس والسكوك ما يمرض القلب ويفسده والواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يلتفت إلى هذه الوساوس ولا يلتفت إلى هذه الخطرات والذي يطلب منه في مثل هذا المقام عدة أمور الأمر الأول أن يجتهد في, في طردها من نفسه وعدم الاسترسال معها من الخطورة بمكان أن هذه الوساوس إذا عرضت لقلب الإنسان أن يسترسل معها ويستطرد مع هذه الوساوس فهذا من الخطورة بل الواجب هو طردها من النفس طردا سريعا بالتغافل عنها والتشاغل عنها والانشغال بالأمور والأعمال والمصالح النافعة الدينية والدنيوية مثل إذا كان عندك شخص تتحدث معه مباشرة ببعض الأمور النافعة تسأل بعض الأسئلة المفيدة وتبدأ تشتغل بشيء يشغلك عن اشتغال القلب بهذه الوساوس والأمر الآخر وهو المقدم التعود بالله التعود بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأمر الثالث وهو الذي يفيدها أثر بن عباس شغل القلب بالعقيدة الصحيحة شغل القلب بالعقيدة الصحيحة بدل أن يشتغل القلب الوساوس الباطلة فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم هذه عقيدة صحيحة فيشغل القلب بها بدل أن يكون القلب منشغلا بالوساوس والأمور الباطلة التي تفسد القلب وتمرض فبمثل هذه الأمور يخلص الإنسان من ذلك كله نعم وهذا يقول يا, في الانك... في يشر... يقول يا شيخ غالبا ما أشرع في الأذكار كأذكار بعد الصلاة أو الصباح والمساء ولا أشعر إلا وقد قلت معظمها فهل يشرف لي إعادته وكيف السبيل الخلاص من هذا السهو؟ إعادته؟ يقول يا شيخ غالبا ما أشرع في الأذكار كأذكار بعد الصلاة أو الصباح والمساء ولا أشعر إلا وقد قلت معظمها. فليشرع فهل يشرع لي اعادتها وكيف السبيل للخلاص من هذا السهو؟ قوله ولا أشعر إلا وقد قلت معظمها يعني أنه قالها وهو غافل القلب وهو غافل القلب فالذي ينبغي على الإنسان في أذكار الصلوات أو أذكار الصباح والمساء أو غيرها من الأذكار أن يقولها بحضور قلب فيجمع بين ذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه يجمع بين الأمرين وإذا قالها وعلى الصفة التي ذكر لا لا يشرع له الإعادة لأن الإعادة تعني دخوله في مرحلة وسوسة وتكرار الأذكار بعدد زائد عن العدد المشروع فالذي يقال ثلاث مرات سيقال ست مرات والذي يقال مرة سيقال مرتين وربما اذا ايضا عرض له هذا العارض الذي ذكره ثانيه اعاد فالاعاده ليست مشروع له لكن الذي يسرع له هو مجاهده النفس مجاهده النفس في ان يجتمع له في الذكر القلب مع اللسان هذا يقول في قول انس رضي الله عنه الا يمكن ان يحمل على الرؤية القلبيه كما قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء هو أنس رأى المشركين يتساقطون رأى المشركين يتساقطون وهذه الرؤية ببصره يراهم ببصره يشاهدهم أمامه يتساقطون وضم إلى هذه الرؤية التي ذكر أنه رأى بصر رؤية للملائكه والملائكة عطف رؤية الملائكة على رؤيته لهؤلاء فرأى هؤلاء يتساقطون ولا يقال أن رأاهم بقلبه وإنما رأاهم حقيقة ببصره نعم بارك الله فيكم هذا يقول هل يجوز أن يقول الأخ لأخيه إذا ظلمه حسبنا الله ونعم الوكيل في, في, في باب الظلم إذا كان المراد بحسبنا الله ونعم الوكيل يتحسب طلبا من الله عز وجل عونه وتيسيره وتخليصه من هذا الظلم فهي شدة لا بأس أن, أن تقال في هذا المقام نعم هذا يقول هل أن هذه الواقعة حصلت لأبي موسى الخولان لما طرحه الأسود العنسي في النار في كتب التاريخ تذكر لكن هل صحت أو لم تصح الله تعالى أعلم وهذا يقول أجد صعوبة في أن وفيق الإخوة معي في الحجرة لصلاة الفجر ووجدت بأن أؤذن في الحجرة فيصحون من نومهم فهل هذا يصح أخشى أن تؤذن على غير وقت الصلاه ثم يقومون من نومهم يصلون لكن الذي يشرع لك أن توقظهم وأن تطلب منهم القيام إذا كان وقت الصلاه تقول الآن وقت الصلاه وإذا كان وقت عمل معين تقيمهم وإقامة النائم تحتاج الى شيء من الصبر وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها فيحتاج شيء من الصبر وبعض الناس راسي ثقيل هكذا هو ابتلاه الله عز وجل بثقل الراس وبعض الناس راسه خفيف يعني مجرد حركه خفيفه عنده يقوم وبعضهم يعني تقلب وتحرك مرات ما فتحتاج مثل إذا كان بهذه الصفة يحتاج أن تصبر عليه تصبر عليه وفي الوقت نفسه ترحمه يعني لأن, لأن هذا شأنه يعني هذا شأنه رأسه ثقيل ما يستطيع أن يستيقظ الثقل الذي في رأسه فتصبر عليه تحرك مرتين ثلاث اربع خمس بحسب ما ما تعتاد وربما إذا كنت يعني مستديما لإيقاظه ستشعر أنه في الغالب يبدأ ينتبه بالتحريك السابع أو الثامنه أو التاسع بحسب ثقل منه فتصبر عليه تحرك مرتين وتقول قم يا فلان ونحن ذلك هذا الذي يشرح نعم هذا يقول جاء في حديث ابن مسعود الذي مر معنا بالأمس زيادة صحيحة وهي فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها وهي في مسند الإمام أحمد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذه زيادة في حديث ابن مسعود المعروف بدعاء الهم والحزن الذي مر معنا فهذه زيادة مفيدة جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه الله وهي أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الدعاء قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتعلم هذا الدعاء فأمرهم صلوات الله وسلامه عليه أن يتعلموه فهم الأدعياء العظيمة التي أكد النبي عليه الصلاة والسلام على تعلمه ولاحظ هنا تعلم هذا الدعاء بمعنى أن, يكون أن تكون على علم به حافظا له ومستحضرا معناه لانه دعاء تحتاج اليه ولا تدري متى تحتاج اليه قد تحتاج اليه بعد ساعتين وقد تحتاج اليه بعد يوم أو يومين فهو دعاء تحتاج له حاجه شديده ما, ما, ما, ما, ما, ما هي هذه الحاجة قال ما اصاب عبدا هم ولا حزن والانسان ما يدري متى تصيب هذه الاشياء نسال الله للجميع الحفظ والتوفيق لا يدري متى تصيب هذه الاشياء فيحتاج ان يكون على علم به وعلم بمعناه حتى متى ما اصيب بشيء من ذلك دعى بهذا الدعاء العظيم فالصحابه سال